يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غليا أو فقيرا فالله أولى بهما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 وَْكتابَابَِّزأَ سَلَمِ قَ وَمَيْ يق بِالله وَمَدائِكَس وَمَي يَكبُ بِالله وَمَد إكَسِه وَكُتُ بِه وَرُسُنِي وَالْيَوْمِآخِرِ فَقَبَ ضل النَّبَلَلَ بَعيدَا إَِّينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا مُذَادُّوا كُفْرًا لَّمْ يَكُن لَّهُ إِلَّا لَمْ يَكُنَ اللَّهُ يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِم سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لهم عذابا أليما الَّذِينَ يتخذون الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَسْتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ لِنَسْتَنِظِرَ اللَّهَ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَنكُمْ كِتَابًا إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُسْتَهْزَأُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُونَ بِهَا أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ مكفر بِهَا وَيَسْتَهْزَأُونَ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ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 الذين يتربطون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين لطيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله ظلم للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسلا لا يرون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 يا ايها الذين امنوا لا تستخذوا الكافرين اولياء انذون المؤمنين يا ايها الذين امنوا لا اذَرُرُونَ ان تَجْعَلُونَ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا وَاتَّصَمُوا بِاللَّهِ وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً